قبيلتان عظيمتان أمتان كبيرتان تخرجان في آخر الزمان وجدتان من القديم وكان لهما إفساد كبير يقول الله جل وعلا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ان مكننا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا مكننا له في الارض فهو ملك مؤمن عظيم واتيناه اسبابا وطرقا في الارض يسير فيها داعيه إلى الله معبدا للناس لرب العالمين جعل يسير في الأرض وسمي بذي القرنين لانه بلغ مغرب الشمس وبلغ مغربها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 ثم أقبل ذو القرنين بحديد عظيم وجعل يطرح قطع الحديد ما بين الجبلين ثم قال آتوني أفرغ عليه قطرا آتوه بأنحاس المذاب وجعل يفرغ على هذا الحديد حتى أصبح سدا عظيما بين جبلين هو قطع من حديد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 ما بالك يا رسول الله قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاثين وحلق ما بين الإبهام والتي تليها يأجوج ومأجوج هما قبيلتان عظيمتان أخبر عبد الله بن عمر بن العاص قال إن الله تعالى لما خلق الخلق جعله عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء ملائكة وجزءا بقية الخلق ثم جزء الله تعالى الملائكة إلى عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء المسبحين بحمده المعظمين لقدسه وجعل جزءا واحدا لرسالاته ثم جزء الله تعالى الخلق بقية الخلق جزءه الله تعالى إلى عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء من الجن وجزءا واحدا من الإنس ثم جزء الله تعالى جزء الإنس إلى عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء من يأجوج ومأجوج وجزءا واحدا فقط من بقية الناس عددهم عظيم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 وتسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار فلما سمع الصحابة ذلك فزعوا فما أوضحوا بضاحكة كانوا مبتسمين مبتهجين فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من كل ألف يدخلوا إلى النار تسعمائة وتسعة وتسعون وينجو واحد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 ما انتم في الناس الا كشامة في البعير مثل الشامة السوداء الصغيرة في جنب البعير فماذا تساوي هذه الشامة بجانب حجم بقية جلد البعير قليل بالنسبة الى الناس قال ما انتم في الناس الا كشامة في جنب البعير او كالرقمة في ذراع الذابة والرقمة هي وسم يضعه صاحب الإبل في إبله يقبل بحديدة من النار يحميها ثم يكوي بها برقم معين أو دائرة لأجل أن يعرف إبله قال أو كالرقمة في ذراع الذابة إذن يأجوج ومأجوج يحاسبون يوم القيامة ويحشرون مع الناس